أيها الأصحاء أيها الشباب أيها الصغار أيها الكبار الموت لا بد منه لا تظن أن أموالك ستحميك منه لا تظن أن صحتك ستمنعك من ملك الموت أبدا الخليفة المأمون قبل وفاته وهو يحتضر قال لي جنوده وعسكره احملوني وضعوني على الأرض نزلوني من السرير حطوني على الأرض فوضع على الأرض فدمعت عينا الخليفة المأمون ثم قال وهو ينظر إلى السماء يا من يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه هذه الحقيقة لابد أيها الأخوة والأخوات أن نفكر فيها ولو للحظات خلونا شوية اليوم نقعد نفكر في هذه النهاية كيف ستكون نهايتنا أين ستكون؟ ما بعد الموت ماذا سنفعل؟ كل منا يستعد لهذه اللحظات وهذه الدقائق التي هي لا بد منها. كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون.